بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى آله وصحابته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسير لي أمري وحلل عقده من لساني فقه قولي أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كان حديثنا في الشفاء للإمام قاضي عياض رحمه الله تعالى في الباب الذي عقده للحديث صلى الله عليه وسلم أو لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه فيما يخبر به عما أكرمه الله عز وجل به في الدنيا والآخرة وقد كان كلامنا في الدرس السابق عن الشفاعة العظمى التي يستفيد منها الأولون ويستفيد منها الآخرون وذكرنا كذلك الشفاعات الأخرى التي يشفعها الرسول صلى الله عليه وسلم لامته لرفع درجاتهم ولدخولهم الجنة ولخروجهم من النار ودخولهم الجنة حتى يخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وهذه الأمور تتعلق كما نعلم جميعا تتعلق بالغيب يعني تتعلق بمكان غير هذا المكان وبزمان غير هذا الزمان ألا وهو يوم القيامة وما بعد يوم القيامة والأمور الغيبية يعني لا يمكن أن يجتهد فيها الإنسان وأن يقترح نوعا من الكيف ونوعا من الحقيقة إنما يفوض فيها الأمر لله سبحانه وتعالى نؤمن بما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته أو أخبرنا به الله عز وجل في كتابه وحقيقة ذلك وكيفيته نكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى لانك لو تخيلت مثلا هذا الحديث حديث الشفع وتريد أن تنزله على يوم القيامة وتستحضر في بالك عدد الناس وقترتهم والهول الذي هم فيه والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في ذلك الموقف يعني سيضيق عقلك لتصور ذلك المشهد ولذلك فوض أمر ذلك لله سبحانه وتعالى فوض حقيقة ذلك لله سبحانه وتعالى لأن أمور الآخرة وأمور الدنيا وإن كانت مشتركتين أي هذه الأمور وتلك وإن كانت مشتركتين في الأسماء فإنها في المسميات تختلف اختلافا يعني قاطعا فالأنهار الجنة ليست كأنهار الدنيا وإنما الاشتراك في الاسم وفواكه الجنه الجنة ليست كفواكه الدنيا وإنما الاشتراك في في الاسم وهكذا وقس وقس عليه فالمشترك هو هو الأسماء أما المسميات فلا يعلم حقيقتها وقدرها إلا الله سبحانه وتعالى كما نبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه وقد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث عن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ينالها من أهل الإيمان وبيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهذه الوسيلة وسيلة هذه الوسيلة الوسيلة منزلة عليه في الجنة الوسيلة مقام محمود يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة يعني لها معان كثير عند العلماء ولهذه الوسيلة وسيلة وتلك الوسيلة هي أن يقول المؤذن أن يقول السامع للمؤذن عندما يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه الله والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد فمن سأل الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة حلت له شفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا أسير في الجنة بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ قلت لجبريل ما هذا قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله قال ثم ضرب بيده إلى طينه أو إلى طينة يعني طينه أو طينة أي طينة تلك الأرض فاستخرج مسكا في هذا الحديث يتبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الجنة هل كان في الجنة ليلة الإسراء والمعراج؟ أم كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة في منامه؟ لأنه تعرض عليه الجنة ويعرض عليه النار صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره من الكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فتعرض عليه الجنة ويعرض عليه النار أو لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج فدخل الجنة لأن جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة لما كان في ليله الإسرائيل والمعراج لما تجاوز سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى قال فرأى في هذه الجنة ودخوله صلى الله عليه وسلم الجنة, دخوله صلى الله عليه وسلم الجنة من باب ماذا؟ من باب تطمين أمته بأنه صلى الله عليه وسلم ومن سيفتحها من باب التوكيد لأمته بأن صلى الله عليه وسلم يدعو إلى جنة حقيقية لا إلى جنة وهمية لم تكن الجنة كما يقول بعض الطوائف حتى الطوائف الإسلامية أنها عبارة عن العدل ليس هناك زمن وليس هناك مكان وليس هناك ميزان المعتزله يرفضون أن يكون هناك ميزان حقيقي وإنما قالوا عبارة عن العدل عبارة عن العدل وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن هذه الأمور حقيقية ولكن تلك الحقيقة لا نستطيع نحن أن نتصورها لأننا في مكان غير ذلك المكان وفي زمن غير ذلك الزمان والأدلة على دخول نبي الله عليه وسلم الجنة كثيرة في سنته صلى الله عليه وسلم فسمع في الجنة دفين علي بلال ورأى في الجنة قصر عمر ورأى في الجنه الرميزه ام سليم وإلى غير ذلك من الاحاديث التي تدل على هذا على هذا الباب والمؤمن ما عليه لان ان يسلم ويؤمن ويتشوق ويتشوق الى هذا الى هذه النعمه العظمى الجنة الى حسنات الاخره التي هي الجنة أو مجمل ما في ما في الجنه اذا عرض علي اذا عرض لي نهر حافته قباب اللؤلؤ على عرض للنبي صلى الله عليه وسلم نهر ولكن هذا, هذا النهر ليس كأنهار الدنيا يشق شقا ولكنه نهر سائح أي نهر منبسط جانبه قباب من اللؤلؤ قباب من, من اللؤلؤ أي من الأمور النفيسة الغالية ولكن لؤلؤ الجنة لا يعني يمر أمامه ولا يشق غباره لؤلؤ الدنيا قال فقلت لجبريل ما هذا النبي صلى الله عليه وسلم يسال جبريل ما هذا قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله اي هذا الذي ترى امامك هذا النهر بما فيه من اللؤلؤ والمسك وحلاوة الطعم وصفاء اللون هذا هو الكوثر الذي أعطاه الله، وهذا ما تقولون في قول تعالى: إن أعطيناك الكوسر، فصلي لربك وانحر، إن شانيك هو لابتر. في في الصورة بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأييد للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا رد على المشركين. الذين ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذونه في نفسه صلى الله عليه وسلم وماله واهله ويقولون ان محمدا ابتر أي لا عقب له لا يعيش له اولاد مات, مات اولاده الذكور فرد الله عز وجل عليهم هنا تعريضا فقال انا اعطيناك الكوثر والكوثر خير من الدنيا وما فيها خير من الولد والمال والمتاع وغير ذلك من الأمور اضيف إلى ذلك أنه عطية لا تفنى عطية باقية أما الأولاد والمال فهم كما قال الشاعر لدول الموت وابنول الخراب فكلكم يصير إلى الذهاب الناس يلدون للموت ويبنون لي للخراب كل ما أعد من البناء فإنه سيصبح في يوم من الأيام أطلالاً وكل ما ولد من الأولاد فإنه سيصبح في يوم من الأيام رمة يعني سيصبح الرميم الرمة من الرميم يعني العظام المهشوشه العظام النخرة العظام المأكولة كلنا سنصير إلى هذا إلى هذا, إلى هذا المصير ولكن أعطية الآخرة التي هي الكوثر فهي أعطية دائمة المستنرة للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته لأن مما تميزت به دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم والأمور التي فضل الله عز وجل بها نبي محمد صلى الله عليه وسلم مما ميزت به أن الله عز وجل يشرك فيها امته ما من منة من الله عز وجل بها على نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا كان للأمة فيها نصيب ونصيب الأمة في هذا العطاء الكوثر وهو أن يشربوا من هذا الكوثر أن يتنعموا فيه أن يشربوا منه شربة لا يضمؤون بعدها بعدها ابدا والكوثر مشتق من الكثرة فهو فوعل من الكثرة لتكاثر خيراته وليس كاسوري نيامي فهو في الأصل صفه ولكنه نقل من الصفه الى إلى الاسميه فصار اسم اسما لهذا لهذا الواد في الجنة وحل بالالف واللام للمح الوصف اي للمح الوصف لأن الالف واللام ماذا تفعل في الاسم إذا دخلت عليه تعرفه ولكنه إذا كان معرفه إذا كان اسما لمعرفين هل يحتاج إلى تعريف؟ لا يحتاج إلى تعريف إذن فالألف واللام هنا للمح الوصفيه أي للمح أصل للشقاق الذي هو الكوسر هو الخير الكثير لأن الكوسر في الأصل هذا مال كوسر أي مال كثير فالكوسر في الأصل وصف ولكن لما نقل إلى الاسميه بقيت معه الألف واللام للمح للمح الوصف أو لللمح الوصفية السابقة أعطاكه الله هذا هو الكوثر الذي أعطاكه الله قال ثم ضرب بيده من الذي ضرب بيده؟ جبريل عليه الصلاة والسلام ضرب بيده في الأرض أي أدخلها في ماء هذا النهر أدخلها فيه فإذا به استخرج مسكني استخرج المسك من طينة هذا هذا النهر. ولذا ولذلك قلت إن هذه الأسماء تشترك مع أمور الدنيا فقط في في اسم، أما المسميات فشيء آخر. فالمسك في الدنيا هل يأكل الاسم أو المسك هل نأكله؟ لو اختلط بالماء هل تستطيع ان تستسيغ الماء؟ لا. إذن فإذا قيس على مسك الدنيا في ماء الدنيا فإنها فإنه سيكون ممجوجاً سترفضه الطباع ولكنه في الآخرة مسكون ومع ذلك فهو أحلى من العسل وبيض من اللبن إذن فهذه أسماء لمسميات في الدنيا ولكنه ولكن هذه المسميات في الآخرة لا مجال للقياس, للقياس عليها استخرج مسكا وعن عيشة رضي الله تعالى عنها وعبد الله بن عم بن العاص ميت له قال ومجراه على الدر والياقوت ومجراه على الدر أي أنه يجري على الدر والياقوت ومأه أحلى من العسل وأبيض من التلج أحلى من العسل أي أحلى من شيء هو أحلى في الدنيا الذي هو, الذي هو العسل ولكنه إذا قورنا بعسل الدنيا فإنه سيكون أفضل بكثير، يعني ستقول مثلا لا مجال لا مجال للقياس والمقارنة. وأبيض من التلج أبيض أبيض هنا فعل فعل تفضيل لما شايف فعل تفضيل. الألوان لا يصاغ منها فعل تفضيل. فنقول شيء أبيض وشيء أحمر وشيء أسود وهكذا ولكن استعمل في كلام العرب أبيض من كذا على غير القياس على غير القياس والقياس إذا أردنا إذا أردنا فعل تفضيل من البياض نقول كذا أشد بياضا من كذا نستعمل كلمة أشد ولا نصوغ من البياض أبيض كما لا نسوء من الحمرة احمر ولا ولا إلى خيره فالألوان يعني هي أسماء أحمر وأبيض اسم تفضيل منها من, من, من الألواني يعني لا يجوز عربية لابد بد أن يصاغ الفعل من شيء يقبل النماء أو من شيء يقبل الزيادة لأن, لأن افعال التفضيل هو التفاضل في الاتصاف بفعل ما التفاضل في الاتصاف بفعل ما ولا يكون التفاضل الا, إلا اذا كان ذلك الفعل يقبل هذه التفاضل أو هذا التفاضل كاحلى مثلا الذي معناه هنا احلى فهناك شيء احلى وهناك شيء احلى منه لأن الحلاوه تختلف من شيء لشيء اخر الحلاوه تقبل ماذا تقبل الزيادة تقبل النماء من شيء لشيء اخر بينما البياض هذا شيء أبيض بمعنى لا ينافس شيء آخر في البياض لا ينافس شيء آخر في البياض فلا يمكن أن يصاغ منه أفعل تفضيل فنقول فلان أبيض من فلان وإنما نقول فلان أشد بياضا بياضا من فلان إذن فهنا استعملت العرب أبيض من التلجي على سبيل الندرة والقلة واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتكلم على سنن العرب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخلو قلغه أخرى ولا ليناقش العرب في استعمالتهم ولكنه صلى الله عليه وسلم يعني بعث فيهم وكان صلى الله عليه وسلم افصحهم فجر على سننهم في الكلام من أجل الافهام والبلاغ من اجل الإفهام والبلغ لأنه لا يمكن أن تأتي قوما بجديد من اللغة وما إلى ذلك ثم تريد أن تبلغه لا بد أن تبلغه بواسطة اللسان الذي يفهمون وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وفي رواية عنه فإذا هو يجري ولم يشق شقا فإذا هو يجري أي أن ذلك الماء يجري وهذا الوصف بالنسبه لنهر الجنه يعني وصف يعني زياده في ماذا زيادة في التفضيل لان الماء اذا كان يجري ليس كالماء الذي كان راكدا فالماء الراكد يسرع اليه التغير والماء الذي يجري يبقى دائما نقيا صافيا يترقرق صافيا يترقرق فالماء الذي يجري دائما يكون أجمل وأحسن وأطيب ولذلك قال يجري ولم يشق شق أي أن ذلك المهر لم يكن له شق لم يكن له أخدود كانهار الدنيا أنهار الدنيا إنما شقت بفعل ماذا؟ بفعل جريان المياه فيها فالمياه هي التي شقتها فالمياه هي التي يعني آه يعني, آه يعني المياه هي التي يعني دهبت بالطربة فيها حتى, حتى كانت لها حافتان عن اليمين وعن, وعن, وعن الشمال أما هذا النهر فهو نهر سائح أي نهر جار هكذا وهكذا وهكذا بدون أن يكون له شق ففيه رواية ولم يشق وفي ورواية أخرى ولم يشق شق بالبناء للمجهول وبالبناء للمعلوم أي لم يكن ذلك الماء قد شق لنفسه أخدوداً أو لم يكن قد شق لذلك الماء أخدود لم يكن له مكان شق له أصلاً كما كانت الناس اليوم تشق أنهاراً تشق انهارا في الصحراء أي في الأماكن التي ليس فيها نهر يشقه الناس ويجعلون فيه ويجعلون فيه نهراً أو لم يشق ذلك الماء الاخدود لنفسه وإنما كان كان نهرا يعني سائحا عليه حوض تريد عليه أمتي عليه حوض تريد عليه أمتي هذا دليل على أن الحوض شيء والكوثر شيء آخر ومعنى عليه حوض أي أن الحوض يستمد من الكوثر فكما دلت عليه احاديث أخر الكوثر في الجنة والحوض في عرسات القيامة والكوتر في الجنة يمد الحوض في عرسات في القيامة والحوض يشرب منه أهل القيامة من أهل الإيمان. وربما يحاول بعض من ليس منهم أن يشرب من ذلك الحوض فيداد فيرد ويمنع بينما الكوثر في الجنة لا يرده إلا المؤمنون لأنه لا يدخل الجنة اصلا إلا أهل الإيمان بمعنى إذا دخل الإنسان الجنة فإنه سيرد الكوثر، ولا شيء يدوذه أو يدفعه أو يمنعه من, من الشرب منه إذا دخل ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن أو لا يدادن والرواية لا يردن في الرواية قراءة لا يذادن من الدود أي الدفع قوم أو أقوام من أمتي يعني تدفعهم الملائكة من أن يشربوا في الحوض فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادهم إنهم أصيحاب إنهم أصيحاب تصغير تصغير على سبيل ليش؟ على سبيل الرقة والعطف والإشفاق والحنان عندما تحن في شيء تصغيره انهم اصيحابي فتقول له الملائكه انك لا تدري ماذا احدث بعدك انهم غيروا وبدلوا انهم غيروا وبدلوا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا ومعنى سحقا اي بعدا بعدا يعني ابعدهم الله لماذا يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد والسحق لانهم لم يجيءوا لطريقي صلى الله عليه وسلم لانهم لم يستمعوا لندائه صلى الله عليه وسلم وهو ينادي ليل نهار صلى الله عليه وسلم وسنته تنادي ليل نهار وقرآنه ينادي ليل نهار وادانه ينادي ليل نهار فمن لم يستجب فلا يلومن الا نفسه فقد اعذر وقد أعذر من انذر وقد اعذر من انذر نعم اذا فالحوض في عراسات القيامه كما تدل عليه الحديث قلنا هذا المجال لمجال فيه للي؟ للي؟ للي اجتهاد. للي اجتهاد. في ليلي للاجتهاد للاجتهاد والكوسروا في داخله في داخل الجنة ومعنى عليه حوض يعني أن ذلك الحوض يستمد منه نسمعناه أنه عليه في, في نفس المكان ولكنه يستمد منه كما سيأتي في حديث آخر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عندما نقول ابن عباس نقول رضي الله تعالى عنهما لماذا نقول عنهما لان الاب والابن صحابيان فالضمير يعود على المضاف الاول والمضاف الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما اي عن ابن عبد الله ابن عباس وعن ابيه العباس لانهما صحابيان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابناء ابي بكر رضي الله تعالى عنهما إلى, الى اخره الى اخره نعم قال الكوثر الخير الكثير الذي اعطاه الله اياه يعني هو يفسر الكوثر بتفسير اخر اشمل ليس معنا أن تفسير ابن عباس تفسير مخالف ولكنه تفسير أشمل يعني يدخل الكوثر ويدخل معه الأشياء الأخرى يعني أنه ذهب إلى المعنى اللغوي للكوثر فالمعنى اللغوي للكوثر كثره الخير إن أعطيناك الكوثر أي إن أعطيناك خيرا كثيرا قال الخير الكثير الذي أعطاه الله عز وجل إياه والكوثر منه أي والكوثر الذي هو نهر من ذلك الخير الكثير الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى فيكون هذا التفسير عند ابن عباس تفسير بما هو أشمل للخيرات التي منح الله عز وجل إياه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سعيد بن جبير والنهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله يعني سعيد بن جبير يفسر كلام ابن عباس يفسر سعيد بن جبير من علماء المسلمين من كبار التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاه يعني الذين حملوا راية العلم بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه يقول والنهر الذي في الجنة هو يؤكد انه في الجنة والنهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه يعني كأنه يقول لك لا تقول إن التفسير ابن عباس يخالف ما نحن فيه فإن التفسير ابن عباس يشمل الكوتر الذي هو النار ويشمل غيره من النعم الجليلة العظيمة التي اعطاها الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن في فيما ذكر صلى الله عليه وسلم عن ربه وأعطاني لكوتر نهرا من الجنة يسيل في حوضي ويفسر هذا الحديث يفسر الحديث السابق يقول اعطاني الكوثر نهرا في الجنه نهرا من الجنه فنهرا بدلا من ماذا بدلا من الكوثر نهرا من الجنه يسيل في حوضي في الحديث الاول علي عليه الحوض وهنا يقول يسيل في حوضي بمعنى ان الحوض يستمد ماؤه من يستمد ماؤه من الكوثر وأبدلت النكيرة من المعرفه لكونها موصوفة بالجر والمجرور نهرا من الجنة نهرا كائنا من الجنة إذا وصفت النكيرة تتقوى يعني تصبح شبه النكيرة شبه المعرفه لم تكن معرفه محظة ولكنها تصبح ماذا تصبح, تصبح شبه المعرفة ف... فوصف بها الكوثر الذي قلنا فيه أيضا لمح فيه الوصف اي فيه, شائبة... فيه ش... شائبه التنكير فالكوثر فيه شائبه التنكير والنهر فيه شائبه التعريف فالتقيا فوصفت النكيره المعرفه بي... غير المحضه بالنكيرة غير المحضه كما يقول كما يقول العلم فبش ما تقوله. لماذا قال نهرا وهو والنكيره والنعس يتبع منعوته في تعريفه في تعريفه وتنكيره لا نعم افراده وثنيته وجمعه لماذا قال نهرا مع الكوثر معرف تقول لأن النهر هنا موصوف نهرا من الجنة والموصوف خصص بالوصف الوصف الذي وصف به خصصه بمعنى اعطاه هنا منه من التعريف فارتقى عن التنكير المبهم فارتقى عن التنكير المبهم الذي لا وصف, لا لا وصف له وعطاني الكوثر نهرا من الجنة يسيل في حوضي وعن ابن عباس والإضافة للرسول صلى الله عليه وسلم في الحوض الإضافة تخصيص في حوضي لأن لم يعطى هذا الحوض أي من الأنبياء السابقين انما اعطي لمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو من خصائصه فهو من الامور التي خص الله عز وجل بأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال حوضي ففي نسبته نسبته تخصيص نسبته تخصيص وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ماذا تفيد اللو توكيد وماذا تفيد اللم توكيد وماذا يفيد سوف التوكيد وماذا يفيد الفعل المضارع التوكيد وماذا يفيد يف... يف... الخطاب ماذا يفيد الخطاب التوكيد ربك ماذا يفيد ماذا يفيد, يفيد... الظاهر في موضع المضمر التوكيد ماذا تفيد الاضافه ربك رب واحد التوكيد فترضى يعني كشحال من التوكيد تؤكد أن الله سبحانه وتعالى سيعطي لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يرضى سيعطي لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يرضى وفي بعض الاحاديث وان كان فيها مقال يقول يعني يجيب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الايه لا ارضى وواحد من امتي في النار لا ارضى وواحد من امتي في النار يعني أنه صلى الله عليه وسلم سيشفع ويشفع حتى لا يبقى في النار الى من حبسه القران إلى من حبثه خالدين فيها ابدا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا العطاء في هذه الآية بقوله ألف قصر من لؤلؤ ترابهن المسك وفيه ما يصلحهن ترابهن المسك وفيه ما يصلحهن يعني خير, خير الكثير هذه الأمور لا تقال عن اجتهاد وإنما تقال عن ماذا؟ عن نقل لا ينفع هنا الاجتهاد لا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا الكلام انطلاقا من الاجتهاد أي انطلاقا من فكره وإنما يقول ذلك انطلاقا من سمائه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي رواية أخرى وفيه ما ينبغي له من الأزواج والخدم إلى غير ذلك من النعم التي أعضى الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وننتقل إلى الفصل الثاني عشر من هذا الباب وفيه الاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تفضيله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني كان قائلا يقول ما دمت يقول للقاضي عياض وهو يؤلف هذا الكتاب ما دمت تحدثت عن هذه المناقب العظام والخصائص الجسام التي خص الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل على الإطلاق هذا لا يناقش فالرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس كلهم وهو خير أولي العزم من الرسل إذا كان خير أولي العزم من الرسل فهو خير ممن سواه من باب أولى فهو خير ممن سواهم من باب أولى من الملائكة فما بالك من البشر كلهم ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ينهى فيها عن تفضيله على الأنبياء السابقين والرسل السابقين، ويقول صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء، ويقول صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، ويقول انا لست خيرا من يونس بن متى إلى غير ذلك من الأحاديث. كيف نجمع بين هذه الأحاديث التي ورد فيها التفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي ورد فيها النهي عن التفضيل؟ كيف نجمع بين التفضيل والنهي عن التفضيل لهذا عقد الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى هذا الفصل فيقول فإن قلت يعني كأن يفرض هذا الأسلوب في التاليف يسمى الفن الفنقلة فإن قلت قلت فإن قلت قلت يعني أنه يفترض سائلا يسأل أو رادا يرد أو موردا يرد عليه كلاما فيناقش ذلك الكلام يفترض شخص آخر يقول له قلت كذا والأمر كذا فكيف تجمع بين كذا وكذا قال فإن قلت إذا تقرر من دليل القرآن وصحيح الأثر وإجماع الأمة كونه صلى الله عليه وسلم أكرم البشر وأفضل الأنبياء فما من الأحاديث الواردة بنهيه عن التفضيل يعني تبي ثلاثة أدلة من الأدلة الأصولية التي يعني تكون يكون بها ماذا يكون بها الاستدلال الصحيح الكتاب وصحيح الآثار وإجماع الأمة يعني الكتاب والسنة والإجماع إذا تبت في القرآن الكريم التفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم وتبت في السنة النبوية التفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم وتبت بإجماع الأمة التفضيل لمحمد صلى الله عليه وسلم فما معنى الاحاديث الوارده في النهي عن التفضيل الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل يقول كقوله فيما حدثناه يو قال حدثنا السمرقندي قال حدثنا الفارسي حدثنا الجلودي حدثنا ابن سفيان حدثنا مسلم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعب عن قتاده سمعت ابا ابي يقول حدثاً ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس, من يونس بن بتان وفي غير هذا الطريق عن أبي هريرة قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد الحديث هذا الحديث أسنده الإمام القضائي رحمه الله تعالى على عادته فهذا الكتاب بالنسبه اليه كتاب مسند كل ما فيه مسند أسنده إلى قائله ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم او كان الصحابه أو كان التابعين إلى قائله وكل هذا تسمى ماذا تسمى اثارا يطلق على الحديث ويطلق على كلام الصحابه واعمالهم وافعالهم وكذلك على اثار التابعين فمن, فمن بعده إلا أنه نظرا للحاجه إلى الاختصار الحاجة إلى الاختصار لأنه لو أتى بالأساند لكل قول ولكل جملة ولكل حديث لكان الكتاب ضخماً كبيراً لكان الكتاب يعني في حجم في مجلدات وليس في مجلدين واحدين فيشغل الحيز الكبير منه الأساند ولكنه مع ذلك لا يفرط في الاسناد، فيسند على راس كل فصلين كل فصل ياتي بالسند في الحديث الأول، ثم يتبعه بالأحاديث الأخرى التي يحذف سندها على سبيل الاختصار على سبيل الاختصار كما سيذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى لأن الإمام القاضي يضره له طريقة خاصة في السيرة النبوية سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بنسبة للقادعي ليست كالسيرة بنسبة للأخرين الذين أعلفوا في السير الذين أعلفوا في السير يعني تسبعها زمنياً تتبعها ولد النبي صلى الله عليه وسلم من نبيه كذا وأمه كذا وعاش في كنف في كذا وكان يتيما وكان يرعى الغنم ثم يتجير ثم تزوج ثم شرك في بناء الكعبة ثم وبأيت على رأس الأربعين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث عشرة سنة من الدعوة في مكة وبقي في المدينة عشر سنين فتوفاه الله عز وجل والتحق بالرفق العلاء وهو ابن 63 سنه هذه هي السيرة، يعني يتتبعونها بهذا التسلسل الزمني حسب أحداثها، ولكن القاضي ي لم يدخل من هذا الباب لدراسة السيرة، وإنما دخل من باب من, من باب آخر، فقال ماذا يقول القرآن عن السيرة؟ فاتى فيه بكلام. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه؟ فأتا فيه بكلام. ماذا تقول الكتب السابقه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فاتى فيه بكلام ماذا تقول المعجزات عن الرسول صلى الله عليه وسلم لان المعجزات كما يقول ابن عاشر رحمه الله اذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر فالمعجزات تدل على صدق الانبياء تدل على صدق الانبياء عندما ياتي نبي الى قومه يقول أنا انا نبي يقولون له ما حجتك ما برهانك انت واحد منا عشت بين اضهرين سنوات ثم زعمت انك نبي ما هو دليلك فيلقي بالدليل في فيلقي موسى بالعصا ويبريء العيسى الاكمه والابراص ويلقي محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم هذه حجتي حجته صلى الله عليه وسلم القران الكريم مع طائفه اخرى غير قليلة من المعجزات كان انشقاق القمر وتكليم الحجر والعصا والجدع والحيوانات وغير ذلك من المعجزات التي ستاتي فيها في الباب بعد هذا في الباب بعد هذا ستاتي المعجزات الداله على التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم اذا هو سلك هذا الطريق قال من هو محمد صلى الله عليه وسلم اذا كتب السيره يقول لك لا نقرا القران هو نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القران ثم بعد ذلك نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال شمائله اوصافه الخلقيه والخلقيه وهو الباب الثاني ثم نتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما حدث به عن نفسه لانه لا يصف احد كما وصف نفسه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه حقيقه وحي يعني حقيقه من الوحي وما يقوله عنه غيره ظن فكيف تقدم الظن على اليقين؟ كيف تقدم الظن على, على اليقين؟ فما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه حق كله وصدق كله ثم تأتي المعجزات التي هي الدلائل والبراهن من الله عز وجل أيد بها محمدا صلى الله عليه وسلم تعرفنا به تعرفنا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل نتابع الكلام في هذه الأحاديث ومناقشة الجمع بينها بين هذه الأحاديث التي تدل على التفضيل والأحاديث التي تنهى عن التفضيل وهذا الفن في الحديث يسميه العلماء مختلف الحديث هناك كتب أולفت في مختلف الحديث أي الأحاديث التي اختلفت في دلالاتها فهذه تقول تنهى وهذه تأمر فكيف نوفق بينها فألف فيها العلماء كتبا جمعوا بين هذه بين هذه الأحاديث وفي هذا الباب يحار من لا خبرة له بهذا الفن من لا خبرة له بالجمع بين النصوص المختلفة يحار فاليوم يأمر بشيء وغدا ينهى عنه فتقول له لما يقول بارح اطلعت على نص واليوم اطلعت على نص آخر وغدا إذا اطلعت على نص ثالث ماذا ستفعل إذا ستبقى متقلبا ومنتقلا من نص إلى نص حتى تصبح حيرانا كما قال ابن وهب رحمه الله يقول الأحاديث أي أنها تضل فلولا مالك لضللنا لولا مالك لضللنا لولا مالك يقول قدموا هذا الحديث على هذا هذا الحديث ينسخ هذا هذا الحديث يخصص هذا هذا الحديث له سبب خاص ويخص أو يختص بصاحبه لا يتجوز إلى غيره قال لولا مالك لضللنا فالنصوص مظلة أو الحديث مضل بمعنى الذي لا خبرة له بمخسل في الحديث سيظل سيضل وسيتيه بين النصوص التي يظهر يظهر التناقض بينها ولا تناقض بينها وإنما كان هناك انسجام تام بين تلك النصوص كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل بحول الله وأستغفر الله لي ولكم وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عاما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين